إ ن ه مدخر لمن يستحقون ولن يستحقه إ ل ا الذين يثبتون حتى النهايه الذين يثبتون على الباساء والضراء الذين يصمدون للزلزله الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصر بل الذين يستيقنون الا نصر الا نصر الله وعندما يشاء الله وحتى حين تبلغ المحنه ذروته فهم يتطلعون فحسب الى نصر الله لا الى اي حل اخر ولا الى اي نصر لا يجيء من عند الله ولا نصر مثل ما كانوا فكونوا للاعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركون اذا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ا ر ك و ن و ا في سبيل الله ماتوا ما استكانوا لم يهينوا ما استعانوا بكفور دينهم دوما مصون و في سبيل الله ماتوا ما استكانوا لم يهينوا ما استعانوا بكفور دينهم دوما مصون و من ر آ ه م قال جن وهوى المولى جنون وهوى الرحمن قتل و ق ت ا ل ل ا ب ل س ي ل ل ر ل ه م ق الاسلاميه جن و ل اسماء الله ا ل ر ح س ن قتل وقتال لا سكون مثلما كانوا فكونوا ل ل أ ع ا د ي لا تلين و ا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ر ك و ن في ه و ا الرحمن هاموا لم يراه لم يخونوا حبهم بذل لروح حبكم صوت حنون في لم يراه لم يخونوا هوا هاموا لروح الرحمن لم لم بذل حبهم حبكم صوت حنون حبهم بذل دماء حبكم دمع هتون همهم اعلاء دين همكم دوما بطون حبهم بذل دماء حبكم دمع هتون همهم اعلاء دين همكم دوما بطون همكم دوما بطون مثلما كانوا فكونوا ل ل أ ع ا د ي لا تلين و ا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ا ر ك و ن ليلهم كان قياما ليلكم دوما مجون يومهم كان طعانا يومكم دنيا حرون ليلهم قياما ليلكم قياما يومهم دوما مجون كان كان طعانا يومكم دن ينحرون قد علوتم بالدنايا طبعكم والله دون فلهم جنات عدن ولهم عيش أمين قد علوتم قد ب ا ل د ن ا ي ط ب ع ك م والله د و ن فلهم جنات عدن ولهم عيش امين, أمين مثلما كانوا فكونوا للاعادي لا تلين عيشهم كان جهادا عيشكم دوما الركون مثلما كانوا فكونوا ل ل أ ع ا د ي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما الركون و ا